بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات Niech powie nasze بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرفاً والناشطات نشطاً سابحاتي سبحاً فالسابقاتي سبقاً يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ راجفة a bo for ha قالوا تلك إذا كروة خاشرة فإنما هي زجرة ساك حديث موسى إِذْ ماذا ربه بالوادي المقدس اذهب إلى فزعون إنه طغى فقل هل لك أن فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشاك وعصى ثم أدبر عافح شرفنا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعلم أأنتم أشد قلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأرضش ليلها وأخرج وأرض بحام وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سَعَى وغلدت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة جئ بما هي ما هو ما من خوف عن الهوى. نال جننتين ما يسألونك عن السعادة أيان موسى في أنت من Quan <toddress> uh,